الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر،, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا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 يا لطانا حي على الفنا حي على الفنا اللهم اكبر الله اكبر